ائكَ المقَروبُ فيِي على ساكنين عليها متقابلين يطوف عليهم الدانم مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأفيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إننا أنشأناه النّ إنشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال سَمُومٌ وَحَمِيمٌ وَظِلٌّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ على الْحِنثِ الْعَظِيمِ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 فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شرب الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدين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 على أن نبدل أنثى لكم ونشأكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأول فلو ما أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون 129. You saw the water that you drink. 120. Have you sent it from the dead, or Have النَّارَ الَّتِي تُورُونَ light that they turn? Have you created the trees or are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 في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهونون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقوم ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، فلو لا إن كنتم غير مدينين، ترجعونها إن كنتم صادقين.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 فسلام لك من اصحاب اليمين وان ماء كان من المكذبين الضالين فنذل من حميم جحيم